أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمروا له الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبان wo <sweak> Terima kasih لا إكتي رسله ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهن وما خلفهن وإلى الله ترجعون ما قدر الله حق قدره إن الله لا قوي إلا عزيز. الله يصطفي من الملائكة الرسول <تصفيق> وإلى الله يطلق I'm a stranger وإلى الله ترجع الأمور <تصفيق> الله يصطفي من المال رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير إن يعلم ما بينه وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله تراجع الأمور يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وإلى الله تراجع وجتباكم وما جغل عليكم في دين من خرج من لا تأبيكم إبراهيم هو سبب قوم المسلمين من قبل. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهدان واعتصموا بالله ليكون الرسول شهيدا عليكم وتعالى فاتصموا بالله هو مولاكم هو مولاكم فنغنا الموت هو ما Allah <laughs>